فكان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من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 فلا فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساء وما كيد الكافرين إلا في ضلال